الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته لما ذكر الله تبارك وتعالى الطلاق الذي يملك فيه الرجل الرجعة الطلاق مرة فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ذكر بعد ذلك ما يكون بعد الطلقة الثالثة فقال الله تبارك وتعالى فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فان طلقها فلا جناح عليهما ان يتراجعا ان ظن ان يقيم حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون فان طلقها يعني الزوج بعد الطلقتين طلقه ثالثه فعند لا تحل له لا يملك المراجعة حتى تنجح زوجا غيره يعني حتى تتزوج زوجا غيره والنكاح المراد به في هذا الموضع خاصة بصورة صريحة ومجموع العقد الصحيح إضافة إلى الوطن وهذا أكمل إطلاقات النكاح النكاح في القرآن أطلق بهذا الإطلاق على أكمل معانيه في هذا الموضع وأطلق مرادا به العقد فقط كما في قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فهذا صريح أن المراد بالنكاح مجرد العقد الثالث وهو إطلاق النكاح مرادا به الوطأ فقط وهذا لا يوجد له مثال في كتاب الله عز وجل يدل على هذا المعنى دلالة واضحة صريحة وإنما هو أحد الأقوال في قوله تبارك وتعالى في سورة النور الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك فقد فسر النكاح هنا بالوطء بمعنى أنه لا يقع إلا على موافقة له فهي الزانية أو تكون مشركة لا تقر بشرع الله عز وجل وحكمه وتستحل الزنا فهذه مشركة هذا أحد الأقوال في تفسير هذا الموضع وقد قيل بأن النكاح المقصود به التزوج والعقد وهو قول مشهور على كل حال بهذه الآية فإن طلقها طلق الرجل امرأته الطلق الثالثة فلا تحل له إلا إذا تزوجت رجلا آخر ان يكون نكاحا صحيحا يعني بعقد صحيح وان يكون معه الوطء ولا بد فلو أنه عقد عليها من غير وطء فإن ذلك لا يبيحها للأول ولو أنه عقد عليها وباشرها واستمتع بها فيما دون الوطء فإن ذلك ايضا لا يبيحها للأول حتى تنكح زوجا غيره ويدل على أن الوطء لا بد منه قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك يعني المقصود به الاستمتاع بالجماع فإن طلقها هذا الرجل الذي تزوجها برغبه لا بد من هذا لا يتزوج هذه المرأة من أجل أن يحللها للأول ولو كان نكاحا مستوفيا للشروط من جهة الولي وما إلى ذلك مما يطلب فيه والمهر والجماع إذا كان يقصد بذلك التحليل للأول فإنها لا تحل لزوجها السابق حتى لو كانت المرأة غير مواطئة لهذا الزوج الجديد حتى لو كانت غير مواطئة حتى لو كان الولي غير مواطئاً للزوج الجديد يعني على هذه النية ما في اتفاق حتى لو كان فالصور في هذا فيما لو اتفق المرأة والرجل الزوج الجديد على أن يكون هذا النكاح للتحليل تزوجها من أجل أن يحللها للزوج الأول فهذا بالإجماع لا يجوز ولا يصح ولا تحل الأول والصورة الثانية فيما لو كان القصد من قبلي الزوج الجديد فهي لا تحل للأول لماذا؟ لأنه هو الذي يملك عقدة النكاح هذا الزوج الجديد فهو تزوجها لهذا الغرض وإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فلا تصح نيته هذه ولا تحل الأول لو أنه رأى مثلا عندها أولاد أو شدة تعلق زوجها بها أو شدة تعلقها بالزوج فبزعمه أراد أن يفعل خيرا من أجل أن ترجع إلى زوجها وبيتها وأولادها رأى أن هذه المرأة لا صبر لها عنه أو لا صبر لها عن هؤلاء الأولاد فتزوجها ليحللها للأول فهذا لا تحل معه ولا يجوز له هذا النكاح تبقى صور مختلف فيها كما لو أنه كان القصد من الزوجة وأما الزوج الجديد لا يعلم أو كان القصد من الولي ولي المرأة والزوج الجديد لا يعلم فهذا فيه خلاف وبعض أهل العلم يقول إن وقع هذا القصد الفاسد من أحد الأطراف التي يدور عليها العقد فإن ذلك لا يصح فهو قصد فاسد قال هنا فإن طلقها فلا جناح عليهما أي أن يتراجع إن طلقها يعني الزوج الجديد طيب لو مات أنا كذلك لو ما طلقها لكنه مات فحصلت الفرقة بطلاق أو بوفاة فعندئذ إذا انقضت العدة فلا إثم على المرأة وعلى الزوج الأول ان يتراجع بعقد جديد ومهر جديد متى إن غلب على ظنهما أن يقيم حدود الله تبارك وتعالى التي شرعها للزوجين أن تكون الحياة على حال مرضية يؤدي كل واحد منهما حق الآخر فإن غلب على ظنهما ذلك فلا بأس أن ينكحها الزوج الأول وتلك أحكام الله المحددة يبينها لقوم يعلمون أحكامه وحدوده يفقهون ويفهمون عن الله لأنهم المنتفعون بذلك يؤخذ من هذه الآية الكريمة من الفوائد والهدايات أن قوله تبارك وتعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره هذا الإنسان الذي مضى عليه طلقتان أعطي فرصتين ثم بعد ذلك طلق الثالثة هذا يدل على أن الحياة أو على أن نظر هذا الرجل أو على أن هذه الرابطة وهذه هذه الوشيجة هشة فتحتاج إلى لربما شيء من التأديب لهذا الزوج أو التغيير لهذا النمط فتتزوج هذه المرأة رجلا آخر فقد تجد معه ما تطلبه من حياة هنية وراحه وما إلى ذلك وذاك الزوج حينما ينقطع السبيل إليها فإنه بذلك يراجع نفسه مراجعة صحيحة فهو لا يملك الارجاع قد خرجت من يده سواء تزوجها رجل آخر أو لم يتزوجها ثم بعد ذلك انطلقها هذا الرجل فعند ذلك يمكنهما المراجعة يؤخذ من هذه الآية فان طلقها فلا جناح عليهم أي أن تراجع إن ظن أن يقيم حدود الله أنه ينبغي للإنسان إذا أراد أن يدخل في أمر من الأمور لا فيما ما يتعلق بالولايات سواء كانت من الولايات الصغار أو الكبار أن ينظر في نفسه هل يجد قوة على ذلك فيقدم وإلا أحجم فلا يدخل في أمر ثم بعد ذلك يكون التضييع والتفريض ولا يقيم حدود الله تبارك وتعالى في هذا الأمر الذي دخل فيه إن ظن أن يقيم حدود الله ثم أيضا يؤخذ من هذه الآية الكريمة الاكتفاء بالظن غلب المقصود بالظن هنا غلبة الظن أن ذلك باعتبار الظن الغالب في الأمور المستقبلية لأن الإنسان لا يقطع بتحققها وحصولها فيبني على غلبة الظن ولا يحمل ما لا يطيق بالقطع بما يكون عليه في المستقبل إن, أي يعني إن غلب على ظنهما إقامة حدود الله تبارك وتعالى ثم أيضا يؤخذ من هذا الموضع من هذه الآية فإن طلقها فلا جناح عليهما ان يتراجع إن ظن حدود الله هذه الرجعة مباحة لكن إن كان يترتب عليها التضييع لحدود الله تبارك وتعالى فهي محرمة فالأمور المباحة للإنسان أن يدخل فيها لكن إن غلب على ظنه أو عرف من نفسه أنه سيترتب على هذا الدخول تضييع لحدود الله عز وجل فليس له أن يدخل في ذلك قد يقيم الإنسان مشروعا قد يدخل شريكا مع أحد من الناس ثم بعد ذلك يغلب على الظن أن هذا العمل لا ينضبط بالضوابط الشرعية إما بسبب هذا الشريك وإما بسبب طبيعة العمل في هذه الحال يكون دخوله ممنوعا وهكذا لو أنه أراد أن يعمل عملا مباحا لكن في هذا العمل المباح الذي يريد أن يتوظف به ملابسه مقارفة لشيء من المنكر والمحرم فليس له أن يدخل فيه مع أن أصل العمل بنفسه مباح لكن يترتب عليه تضييع لحدود الله عز وجل وكذلك أيضا فيما لو كان هذا الإنسان في طاعة في عبادة وليس في أمر مباح قد ذكرت في بعض المناسبات أن الإمام مالك رحمه الله في مسألة الاعتكاف كره لي. اي يعتكف إذا كان يعلم أنه لن يحفظ هذا الاعتكاف ويعتكف هذه عبادة مشروعة لكنه يعلم أنه إذا اعتكف سيضيع هذا الاعتكاف كثرة الخروج من غير مبرر شرعي معتبر وكذلك أيضا بما يقارفه ويلابسه في هذا الاعتكاف من نظر حرام أو كلام حرام أو كثرة الخلطة أو نحو ذلك مما يخالف مقصود الاعتكاف ففي هذه الحالة لا يعتكف وهكذا من الناس من قد يذهب للحج أو العمرة سفر مشروع في غير الفريضة لكنه يعلم أنه إذا ذهب لن يقيم حدود الله تبارك وتعالى في هذا العمل سيضيع للعجلة مسابقة الناس الرجوع قبل الناس إن نائب عن المشقات فيترك ما أمر به في أعمال الحج العمراء ويفرط ويوقع بعض هذه الأعمال في غير وقتها الذي تشرع فيه في هذه الحالة يقال ليس لك أن تدخل في هذا العمل لكن كما قال الله عز وجل إن ظنّا أن يقيم حدود الله فلا تدخل في أمر إلا وقد غلب على ظنك أن تقيم حدود الله تبارك وتعالى فيه على الوجه المشروع على الوجه المطلوب قد يتعاقد الإنسان مع أحد العمل في تعليم أو في غير ذلك من الأمور ويعلم أنه لن يؤدي هذا العمل على الوجه الصحيح المطلوب إذا لا يدخل لا يدخل فيه وهكذا إذا راد الإنسان أن يدخل في أمر من الأمور فالعاقل ينظر في المخرج منه أيضا فقد يدخل الإنسان في شيء ولا يستطيع الخروج منه وهذا يكون بسبب العجلة وقصر النظر كذلك في قوله تبارك وتعالى وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون هذا فضل العلم والفقه في الدين فالجاهل لا يضبط ذلك ولا يرفع به رأسا ولا يتعاهده إنما الذي يفقه عن الله ويعلم وينتفع بهذه الحدود والأوامر والنواهي والتوجيهات الربانية هم الذين يعلمون وهذا مما يدل على شرف العلم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون والاستفهام هنا مضمن معنى النفي يعني لا يستوون فلا يعرف حدود الله تبارك وتعالى ويتبين ذلك على الوجه الصحيح إلا أهل العلم وكلما كان هذا الوصف متحققا في العبد بصورة اكمل كان عقله عن الله تبارك وتعالى أعظم يعقل الاوامر والنواهي ويعرف حدوده ويكون ذلك سبيلا وسبدا لمزيد من الفقه والفهم والاستنباط فيكثر بذلك العلم والفقه في الدين يكون بذلك في تجارة رابحة لقوم يعلمون هذا والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد عليه وصحبه بكل لديكم إضافة أو سؤالنا يقول الشيخ بأن هذا مثل ما وقع لموسى يعني الطلاق الثلاث بما نقله عن ابن عاشور صاحب التحرير والتنوير في التفسير أن الأولى انسيان أو غفلة والثانية تجربه او شرط والثالثة عمر هذا في قصة موسى عليه الصلاة والسلام ولكن هنا ليس الأمر بهذه الصورة الأولى ليست رفلة لكن أعطاه فرصة أولى ثم أعطاه فرصة ثانية ثم بعد ذلك في الثالثة لا سبيل إليها ويؤخذ من هذا أن الثلاث فيما يؤخذ على الناس له أصل في الشريعة من هذه الآية ومن أيضا ما جرى لموسى مع الخضر في ما قص الله في سورة الكهف الأولى والثانية ثم في الثالثة قال هذا فراق بيني وبينك وموسى عليه الصلاة والسلام قال له قبل ذلك فإن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني ولذلك أقول للطلاب الذين أدرسهم في الجامعة الكلية أقول لهم بعض الأنظمة الموجودة عندكم مثلا الطالب يعطى فرصة أولى ثم الثانيه ثم الحرمان عفوا طي القيد هذا له أصل في الشريعة هذا له أصل بهذه المواضع من كتاب الله تبارك وتعالى فقد يتجاوز أول مرة ثم الثانية وإذا جاءت الثالثة هذا يدل على أن هناك مشكلة متجذره تحتاج إلى نوع آخر من العلاج لكن لي عظم وشدة الوثيقه بين الزوجين أعطاهما خطا للرجعة إذا تزوجت زوجا آخر. يعني لم يقطعها بالكلية ويقول لا تحله إلى الأبد. لكن إذا تزوجت وهذا فيه تأديب كبير للزوج الأول لأنه ليس بالشيء السهل إطلاقاً أن تتزوج امرأته زوجا آخر يطأها. لاحظ حتى تذوق سيلته. هذا من أصعب الأشياء. فهو فيه زجر وتأديب. فهو في البداية يحسب حساب لذلك. فإذا وقع فيه فهو تأديب رادع بعد هذا لكن في مثل اللعان لا سبيل للرجعة هو فراق مؤبد لأن بعد ما رماها بهذا الذي رماها به لا يمكن أن يرجع إليها كيف يقبل امرأة قذفها بهذا الجرم والله أعلم الله هذا ليس بعمل خير لعن الله المحلل والمحلل له فهذا فيه لعن ففي بعض الأعمال يظن الناس أو بعض الناس أنها عمل خير والواقع أنها ليست كذلك لأنها تضيع لحدود الله عز وجل التي قصدها في هذا التشريع ان يضيع مقاصد اشتريعها ويفسدها ويبطلها ولهذا قالوا المرأة لو أنها تزوجت بهذه النية بعضهم قال إن كانت مجرد نية عند المرأة أو عند الولي فهذا لا يؤثر هذا قول لبعض الفقهاء لا يؤثر ما لم يترتب عليه عمل منها مثلا كان تطالبه بالطلاق أو أن تغريه به بطريق آخر كأن تقول أنا أحب رجلا آخر غيرك أو أن تنغص عليه حياته وتفعل ما من شأنه التزهيد بها ففي هذه الحال قالوا إن صدر منها عمل فهذا يكون مانعا من رجوعها إلى زوجها الأول يعني أن النية تؤثر بالنسبة لنية المرأة إذا تلاها عمل من قبلها بهذا القيد هو قول الله وجه وظاهر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن نية المرأة تؤثر إذا صدر منها ما يغري الزوج بطلاقها تنخلص عليه عيش أو نحو ذلك فضلنا. إذا كان الرجل تزوجها لهذا الغرض للتحليل فهذا النكاح فاسد لأن القاعدة أن النهي يقتضي الفساد ومن أجل صور قاعدة النهي يقتضي الفساد على خلاف فيها لكن من أجل صورها هي إذا اقترن بالعمل المعين هل كل نهي يقتضي الفساد؟ في خلاف في هذا لكن إذا اقترن بعمل معين فعند ذلك يقتضي فساد هذا العمل الذي اقترن به فضلنا. إذا كانت تقصد الرجوع إلى الزوج الأول فلا ليس لها ذلك طيب Salam to